بسم الله الرحمن الرحيم طواسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن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 إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما داءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين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 إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج به بهضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه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 إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان دنوده من الدن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان ودنوده وهم لا يشعرون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 فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به ودئتك من سباء بنبأ يقين إني وددت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 فَلَمَّا دَعَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمدّون لي بمالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ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 فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرٌّ عَنْ عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ الْيَابِلُ وَنِعْمَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قال نكِّرُ لها عرْشَه نَنْظُر أَتَهْتَدِيهِ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا دَأَتْ قِلَاءَهَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَت كَأَنَّهُ هو وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لدة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوادير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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شاهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أدمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتظهرون فأنجيناه وأهله إلا مرأته قدرناها من الغابرين وأنطرنا عليهم مطرا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 أم فأنبتنا به حدائق ذات بهد ما كان لكم أن تنبتوا شدرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَن مَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَدَاعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَدَعَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّهِ يُجِيبُ الْمُضْطَلَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَدْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَالِ لَمْ تَذَكَّرُونَ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 قُل لاَ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ وَلِلدَّارِ كِتَابُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَاجِرًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا دُعُوا قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَا تَعْمَلُونَ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينفقون ألم يروا أنا دعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِلِهِ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا دَامِدَةً وَهِيَ تَمْرُمُ الرَّسَحَابِ صُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ